ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان بأي ألان ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار أخلق الجان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان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 كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان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 يسألهما من, يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شم فبأي آل ربكما, ربكما تكذبان أنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تفذون فبأي آل بكمات كذبان يرسلوا عليكم شواذ من, من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدان فيؤخذ بالنواصي والأقدان, فيؤخذ بالنواصي والأقدان فبأي آلاء كَمَا تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم وبين حميم آن فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تُكَذِّبَانِ ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف, مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفناء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء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 الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء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 ربكما تكذبان حورن قصوراتهم في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطنثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان واتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان واتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والكرام